اَمَنِ اتَّقَ اللَّهَ وَلْيَخْشَ رُوحًا مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 زُ لَوْ آزَلناَا هذاقُرآنَ على جَبَ عَ جَبَلَّ, جبل رَأتَهُ خَاشِ عَُّ تَصَدِّ مِن خَشِْيَةِ الل وَتِلكَ الأأَمْثَالُ نَضْرِبهَال سِلَعََّهُ